قَاوا يَاش عيْبُ مَا نَفقَهُ كَثًَا مَِّا تَقُلُ وَإِن لَ نَرَكَفِيَ ضَعيفَ وَلَو لَا رَحتُكَلَ رَجَمنك وَلَ ل رَحتُكَلَ رَجَمنكَ وَماءن تَعَلَناَا